والفجر وليال عشر والشفع والود والليل اذا يس هل في ذلك قسم بذيحه الم تر كيف فعل ربك بعاد مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طروا في البلاد فسب عليهم مكسوط عذاب إن ربك رب المرصاد فأما الإنسان إذا نبتل ربه فأكرم فأكرم رءمن وانما اذا ما عليه رزقهم فيقولون ربي انا كلا, كلا بل لا تكرمون وتأخلون التراث أكلاً لما وتحبحون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملاء صفصا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له ذكرا يقول يا ليتني قد فاختمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احدا ولا يوثق وثاقه احدا يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه نوطيا فادخل في عبادي ودخل لي